ويحلكون بالله إنه لمنكم وما هم منكم, وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منهم وقالوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيغتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلقون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا عَادِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنَّ لَهُ نَارٌ فَإِنَّ رَهُونَ رَجَهَنَّ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ